انبعث نور سراج الرهبنا عمود منير في صلاة تسبيح عاش للمسيح بصلاة تسبيح عاش للمسيح دي صلي في الحلو البركات من السماء هل من عند يسوع؟ ترك العالم بشهواته ورحيت وحيد في الجبال حمل صليب وانكر ذاته عشب الطهارة والكمال ترك العالم بشهواته ورحيت وحيد في الجبال حمل صليب وانكر ذاته وعش بالطهرة والكمل بصلاة وتسبيح عشل للمسيح بصلاة وتسبيح عشل للمسيح وقدم له الحب صريح Sahawatum بالكمال رئيس كل المتوحدين الليل كله وعيف صهران تصلي مع السماءين من السماء عيد بالكمال رئيس كل المتوحدين بصلة وتسبح عشل في صلاة تسبيح عشم للمسيح واقدم له الحب صاري نور البركات من السماء تنهل من عند يسوع صرح بالصلوات وطلب دايما شفاعه امل يسوع امل يسوع الان بنوده تعاليم كان مرشدو كان دليلو المسيح رب القوت الان بشنو د تعاليمو بديب كل الهرطقات كان مرشدو كان دليلو المسيح رب القوت بصلو وتسبيح للمسيح صلاة وتسبيح عاش للمسيح وقدم له الحب صريح عاش حياتنا كرزاته وشهواته فرحاً بيسوع وإنك نفرح بصلاباته وطموه دايماً شفعات أمام يسوع أمام يسوع دوت المعريض كسيت العرياض Anil Muslow mean. A wit ill ready Fatih Babek Fiquin. A we till Mori سلام وتسبيح للمسيح بصلو وتسبيح للمسيح يقدم له الحب ساري بنس صلي في الحلل بركات من السما تنهل من ايام اليسو